بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحفر العدة وَتَق اللهُ رَبَّكُم لا تُخْرِجُوهُم مِّن بُيُوتِهِم وَلا يَخْرُجُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن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 129. وإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر 110. واللائي لم يحض 111. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم 112. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم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 وَإِن وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو ساعة من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 117. قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا